بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نكمل باذن الله تعالى الحديث في النحو العربي عن النواسخ بعد ما كنا اتكلمنا عن الجمله الاسميه هذا المبتدا والخبر تقديم وتاخير وحذف ثم تكلمنا عن النواسخ الفعليه مثل كان أخواتها وكذا أخواتها وتكلمنا عن النواسف الحرفية مثل إن أخواتها نكمل الجوز الأخير من حديثة عن إن أخواتها وقلنا أن إن أخواتها هي أبارة عن حروف ناسخة وهي إن وأن وكأن وليت ولعل ولكن وتكون مضعفة إن أنا كأن وكأن وقلنا أن لها اسم هو منصوب أو في محل نصب ولها خبر يكون مرفوع أو في محل رفع والخبر كما قلنا إما مفرد أو جمل أو شيء جمل وقلنا قد تحدثنا أيضا عن أن إن من ضم الحروف التي يبطل عملوها عملوه. وقلنا ان هذا العمل يبطل كذا اتصلت بها ما الكافة ما الكافة طبعا احنا عارفين ان في اكثر نوع من انواع ما في حوالة 13 نوع من انواع ما ما تعجبية او ما موصولة بمعنى اللازم ما اجازية واكثر من نوع من انواع, أنواع ما وكل نوع له يعني عمل خاص به قلنا ايضا انه يبطل عمل ان اذا دخلت عليها ما الكاف فاذا قلنا مثلا ان المسلمين منتصرون نقول ان حرف ناسخ لا محل له من الاعراب والمسلمين اسم ان منصوب علامه نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم ومنتصرون خبر ان مرفوعه لمترفع الواو لانه جمع مذكر سالم اما اذا ادخلنا مال كافه على ان فاننا نقول انما المسلمون منتصرون انما المسلمون لما كانت ان غير موجوده كنا بنقول ان المسلمين كنا نقول انما المسلمون منتصرون ايه اللي حدث دخلت ما الكافه على ان فكفتها عن عملها كفت عن ايه عن عملها اصبح ليس لها عمل وياتي آآ بعدها آآ مبتدا وخبر فنقول المسلم مبتدا ومنتصرون ايه خبر ليه ان اصبحت مكفوفه حتى بعض النحايا يقولون عليها كاف ومكفوف كاف ومكفوف يعني ان مكفوف ومادي اصبحت اسمها مائل كاف طيب تمام لو قلنا مثلا لعل لعل المجاهدين متحدون لعل المجاهدين متحدين انقل عل على حرف ناسخ والمجاهدون المجاهدين اسم عل على منصوب بالياء متحدون خبر لعل مرفوع بالواو طيب لو ادخلنا ما الكفه نقول ل علما المجاهدون متحدون لعلماء كف مكفوف المجاهدون مبتدا متحدون خبر طيب هل كل اخوات ان ده شايف في كلام نقول لا ليت نخوات ان وضغط على ما الكف قد تكف عن عملها ولا تكف يعني يجوز يجوز نقول انها إن مكفوفه يجوز نقول غير مكفوف فمثلا اذا قلنا ليت المجاهدين متحدون ليت حرف مما احلام الاعراب المجاهدين اسم ليت منصوب على من المتنصبي اللي هي لان جمع مذكر سالم متحدون خاب بنيه تمنفوا مترفعه لانها جمع مذكر سالم طيب هندخل مالكافه ان اقول يصح شكلين للجمله او يصح يا عربيه اللي ما بعد الايت يصح ان نقول ليتما المجاهدون متحدون ويصح ان نقول ليتما المجاهدين متحدون بينفع ليتما المجاهدون وينفع ليتما المجهدين. طيب إزاي أنا أقول ليت حرف مبني ما ابن المحنو ما كاف يا صح أن تكفوا عن عمل صح أن تكفوا عن عمل فنقول ليت ما طيب المجاهدون أنا أقول أن المجاهدون دي مبتدأ مرفوة وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مفكر ساني طيب متحدون خبر ليت مرفوع وعلامه رفعه اسف خبر مرفوع مرفوع الرفع لانه جمع مذكر سالم لانها تلغي ليت اتلغت خلاص ملهاش لا اسم ولا خبر طيب ايه كمان ينفع ينفع نقول ليت ما المجاهدين متحدون ليت ما المجاهدين متحدون ليت ما هنا ما هنا ما كفتاش على عملها انا قلنا ليت قويه شويه على اخواتها فينفع تكف على عملها وما تكفش دي صح ودي صح فقلنا ليتما المجاهدين متحد لا تحرف النسخ لما حملها رب وما الكف لم تكف ليتان عملها وبالتالي المجاهدين اسم ليت منصوب بالياء ومتحدون خبر ليت مرفوع بالواو يبقى اذا ان دخول ليت عند دخول ما الكافه على اي اسم من اسماء من اخوات اي حرف من اخوات ان يكف عن عمله الا ليت الا ليت نصح ان يكف نصح الا يكف طيب الجزء الاخير من الحديث عن ان اخواته هو فتح وكسر همزه ان فتح وكسر همزه ان طيب دي ان الفتح والكسر همزه ان يعني ايه فتح الكسره يعني امتى اقول ان وامتى اقول ان يعني ينفع اقول ان ينفع اقول ايه ان طب امتى طبعا مش اي وقت مش اي وقت امال امتى نقول في حالات الاول مواضع كسر همزه ان اول موضع اذا وقعت بعد حيث اذا وقعت بعد حيث اقول اتكلم حيث ان الحق معي اتكلم حيث ان الحق معي حيث ان طب ليه اتكسر دال ان عشان بعده حيث ديت بقى حيث تكسر همزه ان طبعا ده يعني بناخد يعني ببعض الاراء لان في اراء ثانيه بيقولوا كلام غير كده لكن هناخد باراء علماء فيروا ان بعد حيش في كاسر همجت ايه؟ انه اذا وقعت فاول الكلام بداية الكلام خالص انا فتحنا لك فتحا مبينا انا لا نفعش نقول انا تمام؟ حتى لما نبدأ نكتب اي كلام كل ما معلم الطلبة زمانية وانت بتكتب موضوع التعبير ما نقولش ان مما لا شك فيه او ان هذا الموضوع غلط نازم يقول ايه؟ ان في بداية الكلام ان فتحنا لك فتحا مبي طيب ايه ده تكتب كمان قال اذا وقع بعد القول مثل قال اني ذاهب يا ربي سيهديني قال ان قال ان طيب ايه كمان لما نقول قال انه موفق قيل انك ضائع قيل انك ضائع إن إن متى طيب امتى جمال قال اذا وقعت اول جمله الصله يعني بعد الاسم الموصول بعد الاسم الموصول مثل قول المولى عز وجل وهديناهم من الكنوز ما انما فتحوا لا تناموا بالعصبه تقول القوه طب كلمه الموصول ما ده قلنا زمان الاسماء الموصوله اما اسماء موصوله متخصصه او عامه تمام متخصصه الذي والتي والذان واللتان كل واحده ليها شغله دي مع المفرد المذكر ومع المفرد المؤنث ولازم مثنى وده جمع لكن في كلمه 200 ينفعوا الكل زي ما ومن ما تنفع لاي حاجه بس تكون غير عاقله مفرد مثنى جمع وهي من تنفع لاي حاجه بتكون ايه عاقله يبقى مال لغير العاقل ومال للعاقل طيب لو قلنا مثلا وهذا من القنوز وهي تعيناه من القنوز ما إن يعني الذي إنما فاتحه الذي إنما فاتحه تمام طيب الموضع الرابع أو الخامس إذا وقعت أول جلد القسم يعني بعد ما تقسم ترجع بعد القسم عن طريق والله إن القدس عربية والله ان القدزه عربيه طيب ايه كمان اذا وقعت اول جمله الحال صافحت واني غير غير راض واني غير راض صافحت تصبح فعل تافع له مفعولين واني الواو اسم هو الحال او الايه الحال؟ ان حرف ناسخ اللي اسم مين غير الخبر ان راض مضاف اليه كسرنا همزه ان ليه لانها جاءت في اول جمله الحال في جمله الحال اني غيران بكل ناجله في جمله الحال في جمله ايه جمله الحال ليه لانها بعد معرفه من بعد معرفه اذا وقعت بعد الا الاستحق في كلمه بتبدا بالكلام زي ما نقول كده الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تمام كذلك أَلَا إِنَّ الْمُعْتَدِينَ نَادِنُونَ أَلَا إِنَّ أقول أَلَا إِنَّ بديه الكلام بسيطة التحية بس بسيطة هذا الكلام إذا وقعت بعد حد تمام؟ صام الرجل عن الكلام حتى إنه لم يكلم أحداً حتى إنه حتى إيه؟ إنه مش أمه طيب أيضاً إذا وقعت قبل اللام المزحلاقة مثل والله يعلم انك لرسول قلنا نم المزحلقه لا تاتي غالبا في خبر ان او اسم ان المؤخر تاتي غالبا في خبر ايه خبر ان او اسم ان الاخر يعني نقول مثلا والله يعلم انك لرسول ان حرف ناسخ والكاف اسم ان تمام بنخلص باسمنا واللام اسمها اللام المزحلقه يسمعها مزحلاقة لأنها كانت في المبتدأ تمام؟ فلما دخلت إن لا يصح أن يوضع مؤكدان وتلاحقان شايف ما نحط اتنين توقيت واربعة إن واللام المزحلاقة طب نعمل إيه؟ نزح لك اللام مش تبقى مع الخبر إن إن إنك لرسوله إنك لا رجل جمل مدمن ايه كان موضعها في اول الجمله كلمه دخل ان اصبحت مزحلقه الايه للخمر طيب ايضا اذا وقعت بعد كلا كلا ان الانسان لا يطغى كلا ان الانسان لا يطغى جميل طيب انت بتفهم زين يبقى كده وضعت في تسعه موارد تقريبا كوسا دفنان طبعا الكلام ده فيه اختلاف كتير من هنا وما وكلام كتير انا نقول بس ايه بادخل ارانج طيب ان افتعل لمزه عندما يصح ان تو اول ومعمولاها لمصدر عندما يصح ان تو اول ومعمولاها لمصدر يعني ايه تصبح اسم وخبارها مصدر مؤول رايت ان مد موثق يعني رايت توثيقا رايت توثيقا علمت ان كان ناجح علمت نجاحه يعني ايه يعني ان واسمها وخبرها ينفع نحط مكانها كلمه واحده اسمه ايه ده مصدر مؤول مصدر مؤول طيب كده ان تمت طيب عايزين نتكلم عن حرف تاني ناسخ حروف الناسخه اللي هو لا النافيه للجنس لا النافيه للجنس طبعا إحنا عندنا كذا نوع من أنواع له تمام؟ عندنا حوالي مثل 4 أو 5 أنواع من أنواع لا طيب هنتكلم عنهم كده الأول إيه أنواع لا؟ وبعدين يعلمنا في الجنس نتكلم عنها من تقصر طبعا إحنا عندي لا؟ حوالي 4 أو 5 أنواع عندي ثلاثة أنواع رئيسية وفي نوع أن نجسم تحته لو قلنا أنواع لا إيه؟ الرئيسية ثلاثة لالناهية ولالعاطفة ولا النافي دي الانواع الرئيسيه لل يبقى لن هي وللعاطفه وللنافي لن هي هي اداه جزم اداه جزم تدخل على الفعل المضارع فتجزم ندخلها على المضارع ايه تجزم فنقول مثلا لا تقل لا تكذب لا تلعب اسمها الايه لن هي لا نهي طبعا يا ريت نعرف ان دايما ميعاد المحاضره 9 الى 10 ميعاد الاصل ماشي خلاص اتفقنا في ميعادها ان شاء الله ما عندناش يعني يبقى لا الناهيه هي اداه جزم تدخل على الفعل المضارع تجزمه ربنا قال فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما لا تقل ولا تنهره يبقى الناهيه دي هي تخش على الفعل المضارع تجزمه جميل طيب. لا ده اسم هنا العاطفي لا الايه العاطفه ايه شغلته ده طاطف ما بعدها على ان قبلها هي اداه عطف تمام بلاش هيسبقها اسباد دايما مش نفسي وما بعدها طمع قبلها في الاعراب نقول دخل محمد لا احمد دخل فعل ماضي محمد فاعل لا حرف عطف احمد معطوف مرفوع دخل فعل ماضي محمد فعل ماض بالضمه لا حرف عطف احمد معطوف مرفوع تمام يبقى لان حرف ايه عطف عرفت ان مين واضح من السياق ان انا باثبت الحكم لما قبلها وانفيه عما بعدها مين اللي دخل محمد طب مين اللي ما دخلش احمد يبقى لان عاطفه تنفي الحكم عما قبلها وتثبته لما تثبته الحكم عما بعدها تثبته لما قبلها يعني ايه الكلام ده يعني ده غرم محمد لا احمد اقصد بها ان الذي دخل هو محمد وان احمد لم يدخل يبقى انت اثبت الدخول لمين لمحمد ونفته عن مين عن احمد طيب النوع الثالث اللي هي لا النافيه يبقى انا قلت في نوع اسمه لا الناهيه ونوع اسمه لا العاطفه ونوع اسمه لا النافيه طيب لا العاطفه لا العاطفه تعد المقلامة ماذا؟ لأن هي تجزي طيب أما لا النافية في أكثر من نوع لأن في أكثر من إيه؟ أكثر من نوع طيب أول نوع أول نوع من أنواع النافية هو النافية للفعل فقط النافية للفعل إيه؟ فقط. يعني ايه؟ نتعم في الفعل بس. نتعملون شهاية البنتين بالفعل. تمام؟ طيب. غير مؤثر على الان في ذلك. تمام؟ تمام. طيب. زي ايه؟ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه. لا نفي. ولا يسلمه ولا يسلمه. نفي. طيب الفعل بعدها ما هو مش تأسير. يعني الفعل من ضرع من الفوع بالطن طب يا استاذ ازاي افرق بين لا الناهيه ولا لا التي لا بعض بيقولك انت في لا الناهيه بيقول لها ت نتاك ولا طبعا غلط ده مش كلام زين في في سوره النور قال ما العصى جلد ولا تلي والفضل منكم واسع لا يتل هنا فالرامازون بحس ان دي كان الحرف الياء تمام يبقى مش لازم لا ت طب اعرف ازاي انت لما تكون ونجه لكلامك لحال وتقصد بيه الكف عن فعل شيء يبقى اسماعيله الناهية انا بقول لواحد لا تكذب لا تأكل لا تشرب لا تجلس لا تذهب تقول له اسماعيله ايه الناهية انت بتنهيها عن فعل شيء طيب النافية انت بتنفي حدث الشيء اقول الولد لا يجذب انت بتنفي بيك بس ما وجهتهوش كلا ايه الولد ده يلعب البنت لا تأكل المؤمن لا يجذب كده تنفي مش بتواجه كلام لحد أما النهي بوجه كلام لحد بقصد الكفة أو التوفقف عن فعل شيء لأن هيا بتعمل ايه؟ بتجذب لأن هيا بتعمل ايه؟ بتعمل شيء حد تقصت شخص في لن نفعل اسم؟ احنا قلنا في لن نفعل الفعل ولن نفعل ايه الاسم؟ أنا أتكلم في لن نفعل طيب. نفعل الفعل؟ نفعل اسم وهي إما أن تنفي الجنس كله يعني الجنس يعني منهم؟ يعني نقول مثلا لا عامل مهمل يعني ايه نفيد الاهمال عن جنس الامه مفيش ولا عامل مهمل عندك مجموعه امه بقول لو في حد مهمل منهم تقول ايه لا عامل مهمل يعني ولا عنه كله كويس لا طالب مقصر نفيد التقصير عن جنس الطلبه كله اسم ايه دي نافيه الايه نافيه للجنس بنعقو ما سلسلتش حاجه النفي التنسي مويه اسمه نفي النافيه للوحده نافيه الايه الوحده يعني ايه الوحده يعني النافيه الوحده دي بتنفي جزء وتبقى جزء تنفي جزء وتبقى جزء اخر طب برده ازاي يعني لما نقول مثلا لا رجل في البيت بين رجلين لا رجل في البيت بين ايه بين رجلين لا شمس واحدة في الكون. بل شموس. تمام? خلاص? يبقى انت نفيت الايه? واحدة وابقت واحدة. انت في النفاء الجنس نفيت النوع كله لذلك هتعمل عمل ايه? تنصوا باسم ترتع الخبر. اما النفاء الواحدة انت نفيت جوز او ابقيت جوز او لذلك تعمل عمل ليسة. تعمل عمل ليسة. يعني اسمها مرفوع وخبارها بنزول. عكس الى اول ايه. يبقى نقول تاني. لأنه في الجنس، يعبار عن حرف، ينفي النوع كله لا طالب مقصر، لا عامل معمل، لا رجل في البيت لأنه في الوحدة تبقى شيء وتنفي شيء فأنا أقول مثلاً لا رجل في البيت بل رجلين لا شمس بل كونه بل شموس لا لاعب في الملعب بل لاعب طبعاً تبقى في جزء، تبقى في جزء، تبقى في جزء، تبقى في جزء هذه نوعنا، البنوعنا عندك من نوع عند ثلاثة نوع رئيسية نوع اسم لن هي تجد من ضارع نوع اسم للعاطفة تعطف مقبلها على مبعدها أو مبعدها على مقبلها اسم ونوع لن فيها وهو كذا حاجة إما انتن في الفعل وده منهج تأثير خالص وإما انتن في الاسم وده مقص من العين إما انتن في الجنس كله أو انتن في الوحدة انتن في الجنس كله تعمل عمل ان بتن في الوحده بتعمل عمل ليس يو يا ترى في كمان في لا نفي الجنس نبدا رح نسالها بالتفصيل احنا كده قلنا نوع ده فلازم نتكلم على لا النافيه للجنس لا النافيه للجنس قالوا هي تعمل عمل ان تمام تدخل على الجمله الاسميه فتنصب المبتدا وترفع الخبر وعلامه النحو القدامه كانوا بيسموها لا التي للتبرئه لا الايه تبرئه لا تبرئ الخبر تبرئ الاسم اسق من جنس الخبر بتنفي عامل عن, عن الطالب اللي لا طالب مهمل تنفي وتبرئ الطالب من الاهمال شكلها سموها لا الايه للتبرئه هل بتعمل عمل ان ايوه طب ليه ما قلناش عليها من اخوات ان قالوا لانها تعمل بشروط الا اخو ما فيش بينهم شروط اخو ما فيش بينهم شروط ذلك لما خدنا كان واخواتها قلنا كذا واخواتها بتعمل عمل كان لكن بشروط عشان كده هي مش من اخوات كان يعني كاد واوشك او عسى مش من اخوات كان بس بتعمل عملها طب ليه مش اخوات كان قالوا لانها تعمل بشروط جميل برضه لان في الجيز تعمل بايه مش اول شرط ان يكون اسمه الخبر نكرتين اسمه خبرها ايه نكرتين يعني اسم لا وخبر لا نكر يعني ايه نكر انا مش عارف طب اذا كان معرفه خلاص تهمل وتكرر تهمل وتكرر بمعنى لو جه اسم معرفه انه من معرفه <تصفيق> خلنا قبل كده نوع المعارفة جون المعارف بقلب معارف بالإضافة تمام؟ علم معارفة اسم إشارة اسم موصول وهكذا لو جهة اسمها نوع من دولة خلاص تهمل يعني يلغى عملها وتكرر أي أنه يكرر النافي بها أو بغيرها فلو جلت لطالب مهمل كده عامل لو زاد فل لا نافية طالب اسم مؤمن خبرها تمام طيب ايه شروط اسمها نكره خبرها نكره طالب نكره مؤمن نكره طب لو قلت للطالب مؤمن للطالب مؤمن اللي أحسن. اللي أحسن ايه اللي يحصل اللي يحصل ان اسمها بجمع معرفه طب نعمل ايه يبطل عملها وتكرر فنقول للطالب مؤمن ولا الطالبه طب مو من ولا الايه ولا الطالبه طب لو قلنا لا محمد في الفصل خلاص مش شغاله برده غير عامله بطلوا عملوها تمام نقول محمد مبتدا وفي الفصل جمله خبر تمام ونقول لا محمد في الفصل ولا احمد اصبحت مهمله وكررنا ايه النفي يعني جميل طيب لو قلنا لا فلاحين متهاونون تقول لنا في الجنس فلاحين اسمها متهاونون خبرها طيب لو قلنا لا الفلاحين قولك لا تقول لا الفلاحون متهاونون ولا الفلاحات مثلا إنها خلاص مش شغالة بل فلاحون مبتدأ مرفوع متهاون الخبر مرفوع طيب. الشرط الثاني أن لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل يعني إيه أنا يجي ترتيب طبيعة في الجملة تأتي لا وبعدين اسمها وبعدين خبرها ازاي يعني؟ يعني نقول مثلا لا مهملات بيننا لا طلاب في الفصل مهملات اسم لا بيننا خبر ليه؟ لا طلاب في الفصل طلاب اسم لا في الفصل خبر ليه؟ طب اذا عكسنا وقدمنا الخبر على الاسم ما تعملش يعني من الاخر كده في الاغلب يعني لما يكون بعد لا شبه جمله جار ومجرور او ظرف زي ايه لا بيننا مؤمنات لا بيننا فين اسم لا مؤمنات فين خبر لا بيننا ايه الحكم تهمل وتكرر تهمل وتكرر يعني ايه تهمل لا تعمل لا تعمل خلاص لا تعمل ونكرر الايه النافي بها قل لا بيننا مؤمنات ولا مقصرات لا في فصل الطلاب ولا طالبات يبقى كده اهملناها مش شغاله وكرامياء طيب يعني انا اقراها ازاي هنقول لا بيننا مهملات هنقول لا نافيه من الجنس مهمله غير عامله بين ظرف الناء مضاف اليه وشبه الجمله في محل رفع خبر مقدم ومهملات مبتدا مؤخر لا في فصل الطلاب هنقول في لا نافيه مهمله العمل لا حرف مهمله الاعراب في الفصل شبه الجمله خبر مقدم ومهملات طلاب مبتدأ مؤخر ليه مش شغالة خلاص طيب جل أيضا اللا يدخل عليها حرف يارد اسمها شروط اعمالها يعني من غير الثلاث شروط ما تعملش من غير الثلاث شروط ما تعملش تمام فنقول لا في الفصل طلاب آآ آآ أنت ناجح لا شد لانه فيها وشكيس منها طيب انت ناجح بلا شك خلاص كده مبمنه مشغال لما قلت بلا الباء حرف جر وشكيس مجرور فلو دخلت الباء على لنفيل جنس تلغي عملها وتجر الاسم اللي بعديها انت ناجح بلا شك ده حرف جر ولانه فيها مبمنه وشكيس مجرور بالباء سوف اذاكر بلا تردد الباء حرف جر زيد ولانه فيها مبمله وتردد اسم آآ آآ مجرور بالباء تمام الشروط عمل ايه الشروط عملنا ثلاثه ان يكون اسمها خبر انكثين الا نفس بينما اسم فاصل الا يدخل عليها حرف جر طيب يا ترى ما انواع اسم لا النافيه للجنس انواع اسم لا ثلاثه نوع اول اسم مفرد يعني ايه مفرد وما ليس مضافا ولا اشبهه بالمضاف انو لازم مضاف يعني اسم المضاف اسم المضاف ما ياتي بعده مضاف اليه تمام معناه اسمنا شبيه بالمضاف والذي يجي بعده شيء يتمم معناه لكنه ليس المضاف ليس مضاف هنا يجي بعده جار ومجرور او بعده معمول مشتق وهكذا طيب اسم المضاف هو الذي ياتي بعده مضاف اليه ذاكرا تم معناه تمام؟ اسم يجال مضافي يأتي بعدها أي شيء تم معناه اللي مضافي ليه اسم مفرد ما ليك بعدها حاجة خالص طب إزاي كده برخب؟ هنقول ذلك الكتاب لا ريب فيه لنفال جنس ريب اسم لا مبني على الفتح فيه جر مجروب شابه جملة في محل رفن خبر له لاحظ انا قلت ايه مبني على الفتح اه اسم لا المفرد مبني على الفتح اسم من الاضاف ينصب عشان منضاف منصوب بعد المبني هو ايه اسم لا او المفرد المفرد طب يعني ايه مفرد بقول لا رائد في كلمه لا رائد هل كلمه رائد دي بعديها حاجه كلمه معنى لا خالص لما قلنا لا نافي لا رائد اسمه في خطا خلاص مش هقول تمام طيب لو قلنا لا عالم متكبر لا نافي الجنس عالم اسم لا من اسم لا مبني على الفتح وتكبر خبر لا مرفوع بالضم طب طب لا علماء متكبرون نقول لا نافي الجنس على الاعراب علماء اسم لا مبني على الفتح متخاصم متكبرون خبر لا مرفوع بالضمه وهكذا طب لو قلنا لا رجالي في الدار أنا اقول لنا في الجنس وكلمه اسمنا مبني على الياء لانه مثنى في الدارج بالجمله خبر في محل رفع خبر لا صديقين متنافرين لانه في الجنس صديقين اسمنا مبني على الياء لانه مثنى ومتنافرون خبر لا محل له لانه مثنى طب لا مسلمين كاذبون لانه في الجنس مسلمين اسمنا مبني على الياء لانه جمع مذكر سالم كاذبون خبر لا محل له لانه جمع مذكر لو قلنا لا والداتكم قاسيات لا والدات قاسيات لا فتيات والدات, والدات اسم لا مبني على الكسر لمبني على الكسر جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم قاسيات خبر لا مرفوع بالضم لا فتيات مؤمنات لا, لا فتيات فتيات اسم لا مبني على الكسر وهو جمع مؤنث سالم مؤمنات خبرها فتضم يبقى اذا الاسم من المفرد يبنى على ما ينصب به يبنى على منصب ايه يعني ايه يعني اذا كان منصوب بالفتحه نقول مبني على فتحه منصوب بالياء مبني على ايه منصوب ب الكسره مبني على كسره قلنا تاني اسم الايه المضاف اسم الايه المضاف لازم المضاف لأنه يأتي بعده مضاف إليه هو الذي يأتي بعده مضاف إليه ناكرة لازم يكون ناكرة إذا قلنا لازم يكون إسم الله وخبر الله آآ آآ ناكرة فنفعش نيف في المعرفة فيها أعرف تمام؟ هو الذي يأتي بعده مضاف إليه ناكرة وتم معرفه وحكمه أن ينصب بالفتحة أو مهنب عنها أنا أصب بالفتحة أو أصب بالإهاء أو أصب بالألف أي حاجة طيب لاحظ ان عند اضافه اسم الكلمه المفرده عايزك تتلم وعند الضبط المثنى المذكر السالم انت عايز فين يعني مع الاضافه مفيش تنوين ولا نون تمام زي لا قول ذو النافع لا قول ذو نافع لا نافع الجنس تمام قول اسم لا منصوب بالفتحه ذو مضاف اليه مجرور بالكسره نافع خبر لا مرفوع بالضمه ثاني لا قول زور نافع يعني في الجنس قول اسم لا مرفوع بالضمه منصوب بالفتحه زوري مضاف اليه نافع خبر لا مرفوع بالضمه خلي بالك اسم نافع منصوب مش مجرور انه مضاف عشان دي بعديه مضاف اليه طيب لا انصار خير المتنافرون اللي في الجنس انصار اسم لا منصوب بالفتحه خير مضاف اليه مضافه من تنافرون خبر ن مرفوع بالواو جمع مذكر سالم طيب نقول لا تاركي سلامه غفور له نذفر جنس تاركي اسم هنا منصوب بالياء انه جمع مذكر سالم وحذفت النون للاضافه لاحظ في المضاف ناس النون ترمي لا تاركي حذفت النون تمام صلاه ضفلي مغفور خاب لما فهو الضم لا جرم وجر لا قالي حق النادمين هنا في الجنس قالي اسم لا منصوب بالياء هذا في من الاضافه وحق المضاف اليه ونادمين خبر لما فهو بالالف طيب لا اخ حرب المهزوم لا اخ حرب النازوم هنا في الجنس اخ اسم لا منصوب بالألف لأنه من الإسماءة الخمسة حارب المضاف إليه مهزوم خبر لا لا طالبات عن مهملات أنا في الجنس طالبات اسم لا منصوب بالكسرة جمع المعنى الثاني قال المضاف إليه مهملات خبر لا إنه على خير من أنواع لا هو اسم لا الشبيه بالمضاف شو المضاف ده؟ يجي بعضه شيء يتمنى المعنى لكنه مش مضاف إليه طب يجي بعضه إيه؟ أولا هو مشتق مشتق على اسم الفعل اسم الفعل شغل الملك ويجي بعديه جار ومجرور او معموله او ايه يعني ايه معموله يعني يجي بعده مفعول به فاعل مثلا او حاجه زي كده زي لا راغبات في الشهرة مستريحات لا راغبات اللي في الجنس راغبات اسم لمجرور بالكسر منصوب بالكسره اسم في الشهرة جار ومجرور مستريحات خبر ايه اللي حصل اسم لا هي راغبات خبر لكلمه مستريحات حطينا في النص كلمه ايه في الشهرة راغبات في الشهرة تم معنى كلمه في الشهر دي تمام طب لو قلنا لا حارزين بالليل لا ايمان لا فيرجنز حارزي اسم هنا منصوب بالياء بالليل جار ومجرور لا ايمان خبر لا تمام لا مرتفعا قدره مغموم لا مرتفعا قدره مغموم يعني لا مرتفعا قدره مغموم هنقول لا لا فيرجنز تمام مرتفعا مرتفعا اسم لا منصوب بالفتحه قدره فاعل مغمور خبر لا يبقى لا في الجنس مرتفعا مرتفعا اسم لا تمام اسم لا منصوب بالفتحه قدره فاعل مغمور خبر لا مرفوع بالضم لا قبيحا خلق موجود لا لا فعل جنس، خطرهم حمل أعراب قبيعة اسمنا منصوب خلقه فاعل موجود مضاف إليه لا بائعا دينهم بدنياه رابح لا لا فعل جنس بائعا اسمنا منصوب دينه مفعول بهم رابح صباح لما رفوع لا فعلين شرهم دحون لا لا فعل جنس فاعلين اسمنا منصوب عن المصبولياء شر شر مفعول بها ممدوحون خضر لا مرفوع على هم تراتفوة ولا هم تراتفوة تمام؟ تمام لا تاركين صلاة مغفرون لهم لأن هذا الجنس تاركين اسم لا مصبوع المصبوع الياء تاركين عز وخارج النور صلاة مفعول بها صلاة مفعول بها تمام؟ من الطرق هو طرق ايه؟ صلاة لا تركين صلاة مغفور لهم مغفور خبر لا ولهم جرم جرم لحظ الفرق لما يكون اسمي لهم مواف كنتم يقول لا تاركي ولما كان غير مواف كنتم يقول ايه لا تاركين طبعا ده الدرس الأخير من دروس الواسخ طبعا في المحظات نقول مثلا يجوز حاسب خبر لا زعول من السياق زي ما يقول لا شك لا ضير لا أطرر أن لا أشك في ذلك لا أطرر من ذلك وهكذا ده آخر حاجة عندنا إن شاء الله في دروس النواسخ أكتب بهذا القادر وننوه إلى أن معادنا بإذن الله سوف تكون استعملنا إلى اللغة لا شيء خلاص تقدمت معادها معادنا إن شاء الله في منا إلا الرغم قلوا قولوا قلو هذا سلام الله لي وليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته